أوراد كريم لمبنان الشيخ عبد القادر كيلان القدس سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسنك إيمانا يصلح للعرض عليك وإيقانا نقف في القيامة بين يديك وعظمة تنقذنا بها من ورطات المنوب ورحمة تطهير يا من دنس العيوب وعلما نفقه به أمامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك وملئ أقولنا بأثمد إدايتك واحرس أقدام أفكارنا من مزالق مواطن الشبهات وامنع طيورا نشوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشبرهات وأتمنا في إقال الصلاة على ترك الشهوات وامحوا صدور سيئاتنا من جرائد أعمالنا بأيل الحسنات كلنا حيث ينقضي الرجاء إذا أعرض أهل الوجود من وجوههم عنا حتى نحصل في ظلم اللحود راهنين أفعالنا إلى اليوم المشهول أجر عبدك الضعيف على ما ألف من العظمة والزلم والفقر والحاطرين صالح القوم والعمل وأجري على لسانه ما ينتبع به السامع وتذريف له المدامع فيلين له قلب الخاشعين واغفري وللخاطرين ولكل المسلمين والحمد لله رب العالمين اللهم جودك دلني عليك وإحسانك قربني إليك فأشكر إليك ما لا يخفى عليك وأطلبه منك ما لا ينصر عليك علمك بحالي يوني عن شؤالي اللهم ليس أنت بغائب لن تظهر ولا بغافل نذكره ولا بنائب نزعجه ولا بعاجز نهجره إلهي حسناتي مع فقري إليها لَوْ هَبْتُكَ إِلَيَّ هَوْنَا بَطُكَ فَكَيْفَ لَمْ تَأْبَ لِسَنِيَاتِ مَعَ نَائِكَ عَنْهَا وَأَنْتَ رَبِّي لَهِيْ مَأْمَرْتَنَا أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَائِنَا فَنَحْلُ فُقَرَانِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَمَأْمَرْتَنَا أَنْ نُعْتِقَ مَنْ شَابَ فِي ملكنا لا من النار يا رحيم وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا في شناء عنا برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم إنا نعود بوصلك من صدك وبقربك من طردك فجعلنا من أهل طاعتك ورضك Hillene şu Kurikker ve hamci